قال رجلان من الذين يخافون ان عام الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا ما دام فيها فذهب انت وربك فقط لنا انها هنا قاعدون